صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقُلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموه وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتتون تُبَصِّرُونَ قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَايَ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا الْضَعَاثُ أَحْلَامٌ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُهُ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 وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم فأنجيناهم ومن نشأ وأهلكنا المسرفين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 فَلَمَّا أَحَسُّ بَأْسًا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ضَالِينَ ما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيدا حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما داعبين لو أردنا أن نتخذ لَهُ لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض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 هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه إِلَّا نوحي إليه أنه لا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 ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم مشفقون ومن يقول منهم إن إله من دونه فذلك كذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين، أو لير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، ففتقناهما. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون